من الرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس ذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض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 أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ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 ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون نحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 يكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا مستجابون لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس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 ولا تزروا عزرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب وبسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وانفقوا مما رزقناهم سرع وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليه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 ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 أروني ما دخلقوا من الأرض أم لهم شركون في السماوات أم أتيناهم أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض عن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عِيَانِهِمْ لَيُجَاءَنَّهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ سَيِّئًا وَلَا يَنطِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ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 في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا